والله انا قد يجوع في كرشي وانا تيفي راسي eu quero se gostar, لها الحذ وايه اولايس انام من الليالات ويا قاعد انسى ضلع عوشه وناري كيف العذبه كيف الهمس والجاف ضحكي غير نتي هو منى حسره من بكري هو عيش حياه سكنتي وين غير انتي وانا هاشروف البكري شو عنايتي براسي وكنتي في قلبي ما قولها ndir ya عباد الله ndir ya عباد الله ndir ya I did it!